ان يشهد وكينام سي من, من الله وكمت وما يوب فلت له هو المرشده الله لا اله الله وحده لا شريك ان محمد الرسول الله من سلكوا فاز الجنات النعيم ومن عاد عنه أو او يسارا رمي بذوال الجحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام شيخ الفضيل المدعو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء رهور لا ينجش وهو شيء أخرجوا الثلاثة وصحح أحمد. جاء الأوفر المذيع طبعًا بي على إمام أبو داود روايات كده بدو إسناد قالوا إمام الترمذي إمام نستعيش رواياتي عن كلديه. جاءنا نمو رواياتك عندنا قدر هنايتون. قالوا دليل كويتاني سنة ثانية. إذا كانش نقول يعني إن شاء ما عدا أقول كان النبي عبيد الله يقول <تصفيق> عبد الرحمن يقول <تصفيق> ربي خاتيش أو يعني مامي بخالدة أقول المجهولة لحالة الله من الأول ويقول إن فرادك إنك ما أقول إن فرادك إنك فيديه <تصفيق> يشك معنى يشك معنى أول إذن فهو السبب مهمة سبب ودوده جزور مهمة لذلك أنا يقول فربوده الكلام أنا هموي فربوده لكلام حديث وضاعه يعني اه كل في البضاعه شو يعني لا دي قداري وانا كان قصير بيقول لك بس المخزن شالني اجي استرجع من خيال قلت له بالمخزن قل لي يرضاني يتى سبب المخزن في لكن انا سعيد اخد لي قال الى يا رسول الله انا توضأ من بضاعته من لي لي مضاع ترى مضاعته ذا اللي مضاعتي وده بالي ممنوع من الصفة ممنوع من صرجة حرف جرة من عمره من ساجلة ممنوع من الصفة وهي بئر يلقى فيه الحيضو حيضو ولكن يعني هو الامر الذي يحصل على هذا هو الامر الذي يحصل على هذا حيض جاء الذي يحصل على هذا هو الامر الذي يحصل يعني هذا أو كوشتاني كوشت, كوشت الصه أو صعين ذلك التغطية على الشتاك يعني أنا أعطي لك ونتني ونتنو ونتنو كذلك أنا تهماش نتنو أه أه أه إضافة أه أه أه هو اللحوم والكلابي ونتنو نتنو يعني اللحوم ونتنو رفع أو رفع نتني أو شتابه كذلك أنا طبعا لذلك كيف بالمنيشياني كخلقانك يا ديني اجي لسبب سوي دقيقه بس انا كتمان الدرس اول سنه او اصحابنا دول اصحابك انا طيب يقول اا غضيق وانا في وانا سوينا ثاني جيتني لولي وانا بالله هو دير نمیشه وا، یعنی شرکای نیویا نسلی آزار داری وایه که بعد اینا نوشتن شرکایی مثل این خود اوتوماتیکیان، زیر توپی داری که بعدی این توکدیتون یه لفافه دیگه، دوستان میخوایی این تویشی که گذاشته از دکمه نایب و یک ل نقطه کنن. نقطه دوم نور داری وایه داری متفقی، متفقی با عمل دارن نه. الان صحبت آپری ادیانه بوده ایت صحابی که ومن ادعى عليه الدليل؟ بده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو عيسى قال أبو عيسى او قال ابو عيسى هذا حديث حسن او حديث حسنة يكسرت ما من حسنة له لمنوي فلشنا عبيد الله بن عبد الله أولا لما حفظ صدوقة صدوقة صدوق إذا ما قدرت صدوق حديث صدوق حسن حسن حسن صدوق الله هو داخل حديث ايه بالضبط دي حقل يعني ليس هذا كاني هذا او ماك تقدروا ابن البخاري يقول ليس هذا كاني او ابن سعيد كما قلت قبل شويه العين مجهول الحال مجهول العين عن رجل قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل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 والله لن من هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب والله يكون هناك شيء ما ان والله من شيء بفلانيه ان يكون يعني شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب لا مجهولا الحال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الرافعه اوهن دبيتة, دبيته مجهول الحال لا وكيا عبد الله بن عبد الرحمن رضى فاطمه صيخ شكل حجر كان زي أنا سنة كذيه سكتوا عنه يعني كذا معلومات للسينميا نبى ماشنا شيء شيء ما لا تمنعه هذا هو موجود على الدياتر لبو برات كذا لبو مثله إدبيس فأنا أبو شعيب خودري معلوماتك ما نديس أشتري مش السؤال الجاية أبو سعيد يخدر لي كيقل الصحابة كفيل وزكاة لا يخدر الساعة دي كل سنة الساعة دي كل صالح حتى وصي يدري وفاتي كلية يعني صالح حتى وصي يدري ابن عمر وفاتي كلية بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولون أبو سعيد خدري أحمد بن عبد الله 66 سنة و و كرديا عبد الله كرديا يعني في 61 سنة 61 سنة الإمامي عبد الله في تمشى لكن زاروا سطح حفته حديث روايات كلها. رقم وين؟ زاروا سطح حفته حديث زاد على الصيغة وائلة. على لحديث روايات وكم لبخاري ومسلم حتى لوي اب بين زاروا ولا ما جبتي بشي بخاري ومسلم غير في سطحه حديث لكن معناه او كتابه بارزه انا بس مقصود يعني هو ابن بخاري ومسلم قصده يعني قون بارودي يقصد كوا استظهر في لو السطر هذا حديث ايش لا حتى مختصر او في هل يوقفها من الساعي؟ من الساعي جم وسأل زاربين النطق <تصفيق> ما زار وصل حد التخديم. لم قالوا لنا لسنا كبراي دلناه. سنا كبراي دلناه هذا الحدث؟ ما سأل مختصر شو هو؟ سنا النتائج لنا. لما نرجع نلاقي مليون حدثين قبل ولا 1 مليون حدثين؟ سنا كيف هو لنا؟ أنا ابنه ما جاء له ناسه. وأنا وأنا ناسنا. أنا مو چرا؟ اما مراسم آنها خدمتی مسلم آنها می‌شوند. شجایی که می‌شوند، نه بیست موزان نگذیم. نه ولی نگ. اما خداوند زنایی بخوادی عجایلی نبوده. کودکی بیا سطح ده حدیثی داری اولیا. یعنی دیگر من اشتراش حدیثه، با کودکی داشت سطح ده حدیثه. دیگر خدیت. یعنی دیگر من علیه ونیا هم وی. اما دیگر کانت دیلی گری، نسلان لی لمسلمي محمد لي بجري لمسلي باقي لمخلد لي صاحب نخ زي بلي صاحب مستقل لي صاحب نحبان لي بجري إلى آخر يلو بجره و لو كان بيبع ثاني أيوه سياره ولو يا كم شر كمش داري كذي يا أبو سعيد خودري ليش أري خلقه أيه شاف ما أدري ليش أري ما أدري مش داري إنك أمادلوسني لأنه كان صغيرا أو جزكيي، لا يخافك أنا أو شايفي خديك ولا زاري نكسر، ده ماله، ممكن أحفظه ده ده يا واقع غادي حديث حتى على حديثي ما يقبل ثلاثة وعشرين دقيقة ابن عمري بروزاي قاعد تربي بس أنا أدي نام قلت جيلي إذا درست جيلي زايدة النخيل ما بقوله صغيرة أول شيء أنا زورني سبب وجود يعني أقص عليك هو على قيد ورود سبب وجودها وروى بعشرة لقاش نقدر صغيرة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 الحر والحليل الحر يعني زنا أبداً من هذا المطال والحليل أو ريشم والخمضة قارق والمعاذف موسيقى هل تلك موسيقية؟ هل تلك موسيقية؟ كافة الأشكالية شو ليس والله بالله وأعلم أنا أخذتك عن شرحكي شو <تصفيق> نجس لا شرع يعني إسيا مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم لا شرع بيسيا أو بيسيا هو من منديسك مخصوصة قدر مخصوص بيس بيسيا يمنع جنسه الصلاة أو بيسيا ولا إنسانك يتكاتل إنسانك نتواني من يجبك من يجبك يمنعك نالك يجب ان يكون لا مثل مول مول مول مول مول مول مول وبارشي ناكا وبارشي ناكا إذا هذا نجسة طالما هذا النجس ما ن في الأصل نجس لا أصله نجسة فمن نجس ما هي رجس ما هي جاءوا الذين آمنوا إنما المؤمنون نجس إنما الكافرون إنما إنما المشذقون إنما المشذقون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عين هذا إنما الخبر والمسرو أنا ثمرة من الرجس نجس. حمور رجسك نجسة. حمور زي نجسة. نجس بس نجس نجسة يكون ري... ن... ن... مش يكون, مش يكون مع إنه يا رج رجس حمور رجسك بس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 توقيت وقيت كذا لا في, دي دي في الداخلي دي دي دي ما من الحديث هذا الحديث يسمى حديث بيقول مبارة أو نخشني ما زالوا قريب جري أو اللي بس بس ببع. لا بس شو مشهورة؟ عشان دي ليه ذكرين بواصيته؟ ليه لا شيء صيف ممكن يعني دبني كان صفر دوم الماء ظهور إذا لم تغير النجاسة او أموالك ماك، بس, بس إذا لم تغير النجاة أحد ثلاثة. طبعا أو صافي ثلاثة، او طبعاً أوفر مونيا، لفالموني، ماش بيش، سيلومان بديع زكيت توا، نفس الشتاء غلب على اللوني، لحديثي سيلك أستا، قبل كنا ما لو يدخلوا لوندريزور كسري نادي، لا أشتبسي لو يبقى هاي بعشرة كتب مباراة بتوا، موزربرو كان فقط الماء وطهور إذا لم تغير النجاس أحد أوصابه الثلاثة أو فاكة فاكة روشة فاكة إذا لم تغير النجاس أقب إيسائي يقولوا السيء وصافك يجلو أن الريح أو الطعم أو اللون كون تام رنج كون تام رنج سيء أساسيات لابني سواء كان قليلا أو كثيرا كمبي بي ينزورني هذا يجب لو كان بيان زوربي ها حد كان يغيته حد زول يغيته ها حد مطلقه يغيته لكني زوجي يغيته زور ظلمي لا بروحي ماشي لوكي خوما انا بدل السؤال كان قليلا او كثيرا كم بيان زوربي او سرقي اساس الابوي واش قولي شيء ما تجاني او قول انا سيدي ما مكان لعروبي جنه لا قال الحديث كان لباشر تيجي يشتين باشر، أقول تيجي يشتين لبا باشر، تيجين رأي لما ما نسأو حديث الباري، إمام حتى مالك سيد السكدرية، حتى إبن حزم خوان السكدرية، أنا مشافي سيد السكدرية، لما كنت سميده في جنب المريان، يسأل هم الرجال ونحن الرجال والعياذ بالله، ده. وهو قول إمام مالك، يك سيد مالكة. <تصفيق> دا حتى حتى حتى والظاهرية. والظاهرية. يا. من بلج الصالين ودشى يزيل دا إيقوا، صالي صبته حفظانو يزيل بعد كل يوم. ودشى لدا إيقوا، صبته حفظانو، وصبته حفظانو بعد كل يوم. والظاهرة، كذلين والظاهرة، من لقي الشيء ما نظاهريا. دوك اسمعناه. يا كم المؤسسي ما ظاهري داود ونعلي الظاهري نعم داودا، داود, داود ظاهري. حمد. و. و. لا صالح وصوبه حط أجر عادي شوية أو مستوي طبعاً شيء جوا طلبي هني أحمدوا طلبي هني أحمدوا أو ما ناقلني أو إيشي بنظاية كل يوم أو إيشي هاي النظاية كل يوم هاي مش نظاية كل لو أو قياسي لكن قياس قياس قياس قياسي لكن أي بعطنا قياس صد مية أو ربع قياس مية ما الوابن عزمي ظاهريش ابن عزمي ظاهريش اللي ما واجبه خلو كانك طبعاً مذبانا سيدا مشافعية سيدا مالكة سحر بلدية سحر احنافة سيد مذبوب عيني وأنا كو كاليسانديا طلبا كان يعطيني بريان في البداية لو بعشر ماوس غولشتيا ابنه عزم هذا داعي مذبي ابنه عزم مذبي جاو دي زايري زنديكذي ترى خدمة تكرديا وبرتيم خدمة جاو عزم لو إذا لنا على ما هو ذي من عزم الناسي داوذي زاري الناسي ولكن داوذي زاري كيا من عزم فرع. لا تجيب أصيني كتبه ولامي شافيني ونيا كوني بلي والله كذي نام شافيني الناسي كوني بلي والله نام ناوي ناسم لسه ناسم نام شافيني يان نام كلان يان حاجه يتيمي وعندنا ناسم لو شو طلبي نام شافيني لأن يتسوق نام شافيني ولامي نام شافيني الناسم لا ولو يان أبو حليف يان ناسم ان انا اصلا انا ابو يوسف يلاه والله بيبي نحن انا يا جاد قال ابو غدي ابن عزيز قال يشطوش على تصادين دي لا يغبو خلاص تطوشوا شيء يشويش رباتي كزيا جاد هو يا غلام قولي امام مالكه قولي ظاهر يا خالد وباجوي قال الصنعاني نامي صنعاني زين ساس قال الصنعاني انامي قال انيش محمد اسماعيل الصنعاني لزال يزال الوطن يدري لذا يجب ان يكون هذا المكان هو مجلد لا سبل السلام يقولون ان الامام هو مجلد امام امام امام امام امام لا امام طبعا امام امام امام امام زور امام امام امام امام امام امام امام امام امام امام امام امام امام امام امامي امام امام امام يعني. هل هو شي قبلي عن ده انفش الجبلاني ده يبلغ الهارق الجبلاني جبل بنول ولا متقدمين عبد الرزاق الصنعاني ما هي جدائل قديه أو امامي صنعاني محمد بن إسماعيل الخرهانيه عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني او ابو صالح احمد بن عبد الرزاق الصنعاني أوي. أوي هم. أو يعني او متاخره يعني لا يوجد قليل هذا فرقك على التفريق بين القليل والكثير فرقك معنية يبني والعين لأنه كمه أو وهو رأيه شيشة وهو رأيه شيخ ابن سليمية. ابن سليمية ابن حرانيش ما نصيح سيطة لبداعن لطالي ششطته ششطه ششطه ششطه ششطه من خيرة اللعب طلبنا معنى الكلمة طلباً ابن كثير مشكل هو يدُو يا الإمام الزهدي القائمجي حافظ القيم الجوزي ابن القيم ابن قيم. ابن قيم. ابن الجوزي لا ابن قيمنا ابن القيم ابن القيم ابن الجوزي ابن قيم الجوزينا ابن القيم كانت هناك افلام لو كانت هناك افلام لو كانت هناك افلام لو كان هناك افلام لو كان هناك افلام لو كان هناك ماذا يفعلون هذا المكان هناك من هناك من هناك من سوريا من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك هذا هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك طبعا من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 جوريك أنا ابو كرد أبوه الديني، أبوه المسلمان وذهبت الحنفية والشافعية فأنا أخبركم أنا إمامي آآ لا آآ من ذبي حنفي لأن ذبي شافعي أو أنا تثيقة شمية كذلك إلى أن الماء القليل تضره النجاة مطلقا او أنا فرق يا ديال كم وليك اواخكم بو ودي استلاسي وجانه قال يا يا يا سانتا سانيا ضاغط قال قلت لك تربيله في لا بس القليل في ما على ما كان كثير فلا تضره النجاسة تأثيرين عكا إلا إذا غيرت أحد أوصافه ثلاثة إذن لماذا كان قويته يشتر عكا آوكا كامبو لماذا كان أوصاف عقينية فيه لاي لا لاي شوافة أوصاف تأثيرينية لآل الكم لآل الكم تأثيري هي أوصي على المدورة لا أصدق ذلك الآن الكم وزور أه لا حد يسويك القوات داخل كل فيني كل فيني لي لشي يعني نص ضبط تكامل من وسط شيء لآخره وسط من يا العلم تقول لما الله وعند الله المفاريع يعني ترمينتي ال فولتال بار ذا باول بشكل ثالبر ذا او <تكلم> او اي او <تكلم> <تكلم> <أمعت |zh|> <شارفة جده تكلم>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 كنت انا يعني اذا بغيتوا دكاي 100 هو شاء الله ان شاء الله الماء او لماذا يجب ان لما هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من و ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ما؟ من اجل ان يكون هناك افضل من أو أولياء الأمور سيباد لكن رأي أغلب المحققينه مش صحيح هذين المحققين محققين فرق يعني نقل بس علماء علماء أصلي أتكيه ومحقق أولياء كواذير تحيدي رأي علماء ذاك هذن فعلا أو رأي ويا أن هذا يدل على شيء في الجبهة الرصي ينقله منهم شيخ الإسلام ابن زيني الحرمان كباصل أكثر صوري دريت ومنه شيخ محمد بن عبد الوهاب أول شيء أنا صار صطف فاز، أذل وصطف فازي فيها. يجلو أنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أذل وصطف ميلادي هو، أذل وصطف ميلادي، أذل أزال... يعني كل ما عبد والشيخ محمد بن عبد أو أنا شو على مكان يسود يبوا بنا مشي، أزالوا شو دا إgua، ما ميلادي دا إgua، أزالوا صوب ميلادي فيها، التطهور هو الماء الباقي على خلقتي حقيقه او حكمان او المختصر ميني ما أو هو الماء الباقي على خلقتي حقيقه او حكمان يعني او قاتي اوي لتر هو يخويد من يتوه أصلي خويد من يتوه يعني حقيقة أصلي لين الحكم أو المختصر ميني يعني زود كي وياه لا فكان ما ندينيش أو كي وقت أصلناخ في ناقة في وقت أصل ذي حقيقة تشرحهم شيء فالباقي على خلقة حقيقه آي حقيقة الآية حقيقة تشرحها كما البيض وما البحر هاي بيض هاي بحر الأصل هو حقيقه مبكرة إذ ما ذلك جلاني هو حقيقيه حكمينيه حقيقية هو غير جويده الأقباد يعني والباقي على خلقة حكما هذي حكماً سياء هو يذي هو الذي تغير شيء اشتشي تقربوه اه لا يسلبه الطهورية اشتشي تقربوه لا نادا طولة كيها الدنيا فاق معقوله كأنه يتغير بما يشق وصوله ما يعنو وقتی شجیب کرد نه، زور کردم برای سونی نه تندگری بینی. اما شجیب کرد نه، نه تندگری بینی. مثلاً این کواداکش شجیب. ای باشه ولی شجیب سلولو بالک کدرب کجی داره شکیل آوایی. یا وقتی نخویی پیش می‌ندا، نهی دزدی شجیب نشود. نه، یکوقت من رو حکومت. من یک وقتی کلمونه، آوینی. و ولكنها كانت تجد ان تكون افضل من المعيشه التي تجد ان تكون افضل من المعيشه التي تكون افضل من المعيشه التي تكون افضل من المعيشه التي تكون افضل من المعيشه سيدي من سيدي سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا سيليا أو تبي لو مثل مثلاً مثلاً شيء سرطان كابيسم، على من الأشياء الطائرة، هذا ظهور ما دام اسم الماء بعذل أو أو أو ما او وما كذا وصح ما لم تغيير أوي إنجاز. لكن أنت غير بشيء. أقستش كنت نعرف. يخرجوا كان يخرجوا. ما الفرق بين يخرج ويخرج؟ يا مدرسي النحوية. يخرج يعني تردد. يخرج يعني ترجم. بالضبط يعني يخرجوا في الماضي أي خرجاء. فلكلا أزمة. لا يتعذى إلى المفقول به، هم ما يخرج المرضي أخرجه يعني يتعذى إلى المفقول به، متعذّي لأن لازم. نفس المرضي أفعله، المرضي أفعله، بارك الله فيك عن كوني مان ويُعطيه استن آخر، هذا يخرج يخرجه عن كوني مان. ترى لي يخيل بيني أوى، ترى مو السربته، قوت السربة لا يأوي لبرا، قوت الناس داو لا يأوي لبرا، قوت القراءو لا يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو ما يبدو انهم يبدو انهم يبدو تجيب لي انهم يبدو انهم يبدو انهم قوري انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو انهم يبدو أمامه نعم شاء الله، دخلنا أم سؤال شريعة التدوبش. كذا كذا على الأقل شافوا غير الماء والماء المخلص. وإذا وين دري؟ القاهرة مخلص مقبول قبل الماء هي ماء مشمس في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قال أبغى؟ يا ربي هو دايم يزالي فوقه إذا لون فقهي حلبي لا و لا خمسة نوتنوم جلده نوتنوم جلده أنتو كبار لا يزال إستان مقلب فخا كان عارفه أما دينها على قبل عجوز فينا بندزنيج كل شباك أبي كبوين أبو على كل كبوين الكاتب أكده فينا بو جوز لم جوز فن فقط، فكر ما وقع، ليش؟ هذا قديم، أواني بالي شي. احتماليات شيء، احتماليات. ليش أنا؟ احتمال يعني احتمال الجزولة وبي. يعني احتمالك كده دوار ده. طالما احتمال لابد من, من احتمالات هي وياها. خيالية. أقول حديث بعد ذلك جماعه الجامعه انا من ابن انه كاين نسيدي كيف اسمع نظري دليل دليل مش اما كان ما كانش جاء ما بقي لك بدليل كلو شكلي لو انا في دي كيف اعيد الشيمه هنا كل اعيد والله هذا هو ما نجاسته تتغير النجاسة سواء أكان التغيير قليلا. ليروا نج أربعة كولستيرول مثلا. نجاسة أويا. ما تغير النجاسة في شيء ااا تغير, تغير النجاسة سواء كانت التغيير في غوري في شيء غوري أو زاوية في شيء في القرآن زور بو يانجمه أويا. سواء أكان, أو أكان بمماثلة أم بغير مماثلة. بتكذبون يا انتي يا كربوني ما يعني <تصفيق> رو بيبي من ماء غير عاسم اوه وك تكسوا اذا اوكه تكسوا في ولم تغير أحد او فهو طهور لعدم عدم الدليل على الجازفي تجيز اوصافك اني نغور يموت وا كيف الله والله تحمد الله لا اله الا هو